أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 ك ينالهم نصيدهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوثّعون قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلّوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الداركه فيها جميعا حتى اذا الداركه فيها جميعا قالت اخرىهم لاولهم قالت اخرىهم لاولهم ربنا ها عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل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 نتحت يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ومن بهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا, لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه ولهاأك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزع ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة أورفت أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب جنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا. أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن معذن بينهم اللعنة الله على الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يصدون عَن سَبِيلِ اللَّهِ الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها ويبغونها عوجا وهم كافرون وبينهما حجاب وعلى الاحراف رجال يعرفون كلا باسمهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام ونادى اصحاب الجنه عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين القوم الظالمين ونادى أصحاب ان رجالا رجالا يحرفونهم من قالوا ما يكون جمعكم افضل من يستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم, أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة, الجنة, الجنة لا خوف عليكم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 يا الله ونادى اصحاب النار ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيد ان أفيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا هما إن الله حرمهما على الكافرين، الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبا وغرتهم الحياة. وغرتهم الحياة، وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم كما نسلق. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم, على علم هدى رحمة لقوم يؤمنون